гали غالي من ساي منظور روحك يا غالي غالي غالي وصدق ساي غالي multimass si po Jazahi لو حن القلب تبجي نبضاتي كلمي لك احساس عيني طيب صدناك او لو حن القلب تبجي نبضاتي كلمي لك احساس عيني طيب صدناك شلون اعوفك وانا اشوفك بتسم الجرح القد الجرح القد انت روح وروح روح هناك الشس والعمر انت روح البحر هناك الشس والعمر تدلي يا شاكي يا شاكي كتحس مزنا بباليك روحي قارئ وشاك و تركت الحجيني يا شاكي كتحس مزنا بباليك روحي قارئ وشاك و تركت الحجيني والله لو الحزن يم ترجع حيريني والله لو غير الحزن مصيرا وينقضوا كمك يتيش بعين الروح أحبك ماي يجري تخون العجل بواي بعين الروح أحبك ماي يجري تخون العجل بواي يجري تخون العجل بواي الهندسه الصوتيه سيد خالد البطاط كلمات والحان الشعر الحسيني ام محمد الصالحي بصوت اردد الحسيني ملا فاضل الحلفي اخراج اخراج طالب الياسري, طالب الياسري. طالب الياسري. طالب الياسري.